Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ahasabannasu an yutraku an yaqulu wahum la yuftanun wa fatan الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا ناسا أما يحكمون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 وَمِنَ النَّاسِ Mereka يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ berbuat dosa النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ maka جَاءَ نَصْرٌ memberikan kesesatan لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا mengutus kepada mereka Rasul yang mengajarkan kepada mereka ajaran yang benar, dan kami telah أَلَهُمْ وَأَفْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يفترون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 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له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 تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر. Famakah jawab kaumhi illa an? Kalu kita bengkai Allah, in kuntu min al sadiqin. Kalu Rabb ceri ala al kaum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 قالوا نحن أعلم بما فيها لن نجيهنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت عرسلنا لطعسٍ وضاق بهم ثرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين انم انزلونا على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايهم بينه لقوم يعقلون وإلى مدين أخاه شعيبا فقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُ اللَّهَ وَرَجُلُ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِئينَ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 مسابِل بينات فاستكبَعوا في الأرض وما كانوا سابقين.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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً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 Ahla Kitab, illa bilatihi ahsanu illa al-lathinu alamu minhum, waqulu aman bilathinu anzal ilainaa wa anzal ilaykum wa ilaha na wa ilaha وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ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 Ku kafahil Allah baini wabainakum shahidin, yaglamu ma fi al-samaوات wal-ar. Walathina amanu bilba'uthil, wakafarul Allah, ulaikehum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 يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون Ya عبادي الذين امنوا، إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون واللذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Wakayim dadab teti, Allah ta'ala ta'amlurizqah. Allahu yarzukha, wa iyaakum, wahyu alsami'ul